والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والعنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى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 فانذرتكم نارا فانذرتكم نارا تلظى فانذرتكم نارا تلظى لا يصلها الا الاشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الاقطا الذي يؤتي مالهم يتزكى وما لأحد عنده من نعمه تجزا إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يضى